غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين حامين والكتاب المبين إن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 رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشن سَهَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ جنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنهم ينتقمون ولقد قد فتن قبلهم قوم فرعون وجا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 بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا فدعا ربه أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع عيون ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضري وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيمِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ولقد اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء إلى يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وбо نحن بمن شر فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبرهم أهلكناهم إنهم كانوا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 يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله